واشهد أن محمد العبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد فمجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد فمجيد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 زاره چې تر لاسه فرې قران او سنتي پیغمبري پيشوا عليه الصلاه والسلام له خدای څخه ما را 200 حده مين دا کوي کړ دینه و خوشوستان او کله جمعې را برډوج دا باسمان کړ ایمان باور نشانه یې شون لخزمت فرموده چې پیغمبر علیه صلاة والسلام لزمعی رابردو دا وستاین لخدبه امروش دا اگر خواه قو روشتی لسربي انشاء الله تعالی لخزمت فرموده چې تری پیغمبر علیه صلاة والسلام دا وستین پیغمبر علیه صلاة والسلام لو فرموده دا باسی چن نشانه چې ایمان من بوده که أنفر مدياء في شوايان بخاريو مسلمو أحمدو ترمذيو نسائيو ابن ماذا رحمتي إخوائي قوري عن نسربي الروايتي ذا كان لأنسي كري مالك رضي الله عنه جماركي لصحيح الجامع الصغير إمامي الباني رحمتي إخوائي قوري لسربي سيها دفر مين بيغنبر عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار پيغمبر عليه الصلاة والسلام لو فرمى اشتدى باسي سيشتما انبودك دفرمي هربع وردارة إيمان دارة بوسيشتبها بنبي اوزا چیجی ایمان و شیرناتی ایمان و باور لناو دلو درونی دا زیجیر دوی ببی امسه شرطه که پیغمبر علیه صلاة و سلام باسی دکا ایمان چیجو تامی ایمان لناو دلی انسانی دا ناکره مسلمان هز باو چیجا ناکاتن کوا خواه ربتی کردیو باستادیتا و باو سه شرط و مجزا با بزانین امانت سنه اوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام باسی انده کام با اوی وکو جمعه تریش باسم کر خوش عویستان اما که باسی ایمان و اسلام باسی بیرو باور رو عقیده باسی ایمان و باور د کین تنها وکو حکایت نیا قصص جای لی راب گری لجوه بی تجوره و لجوه که تر بچی بودره و نه ایمان اساسی هموش تیه که ایمان ایمانو باور با جوانی دانه مزره او بینایه کوا مسلمانو ایماندار دیه ای کاتن هموی در روخه بکل چینایه شون اساسی بینا بناگه که اگر نقستانی هبو روشه لر روشان در روخه قازان زی لیه ناکه نا توانی بچیت او بینائی اسراحاتی تیده بکن اگر او اساسان ایمانی جوان دا نمز را روشه لروجان دا روخه حرپی او ایمان دی با ام بینائی هر بلوک و چیمنتو از یه توکره کار صرف کا، خازان زننا اگر جوانی رینی خی بیناغکی توان نبی ایمانش اگر جوانی دا نمز رینی او بیناغکی او اساسا که مندوبا. هر مندوبه هر مندوبه به طاعت و عبادت بی اگر اساس که پتو نبو رگ نبو پاره نکه داده نادانه روش قیامت بایت ناوک و چی روک و قصد جلی را مگره جمعه تریج گوتم احساس دو باره ده که باسی ایمان ده کهین با اوی تماشای خومم بکین بچین ناو مختبری ایمان با بزانین چیمان مان چاکه آتا برداوان بل با بزانین چیمان مان نخصتانه کمو کری مان اله ایمان با كمان لسر سر لنوي ایمانه کما لن سر ام اساسه رګ بيتي نو وا کو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با څنګه تدوا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو شویش تا وکوت سی نشانه داناوه لو فرموده بو ایمان بو اوی شیرناتی ایمان بگاته دلو درونمان. یکم. این یکون الله و رسولوه احبه ایلیه مما سواهما. مرز یکم اوی خواه پیغمبر علیه صلاة و سلام لخوشوستی کز لفلی خوشوستی درزی خوشوستی نگا با ایمان داده دا بی اوان ده خواه پیغمبری علیه الصلاة و السلام خوش بیه چې شتیه چی تری بقدر اندازه اوان خوش نوی همه مرزیه کمی ایمانه برام آیا امشهر با ادعا ده بی برام ما خوش ده بی پیغمبری علیه الصلاة و السلام خوش ده بی او تنیه نجدکین او تنیه روجوده گرین او تنیه ده چی نحازی مالی خواه گورا او تنیه خیرو صدقه ده کهین هر اونده بلام بلام زلوب و من زلوب و اهل ایمان نبی او ای دی خوین خواردنی اهل ایمان نبی او ای دی خوین و خواردنوی اهل ایمان نبی او پیونده دی بستین لگر دور و برمان و لگر خلچی لگر منوبکان لقربو نوار كواته ما شايده كين حل شو اهل ايمان نبي هل ادعاء حل اوانداء ركوع السزب ببينو ادعاء ايمان بكينو باورمان لنا وضل داد زيجير نبو بلو خوشو استخواه فغمبر عليه الصلاة والسلام خوال ما قبول دك اوه من يشيكم خوش دوي توب لي محبتي يشيكم حياة بلام بجوه شی ناکم بلام قسل اسه قسل شی دکم بلام زارو بار محصیت شی دکم بلام زارو بار رخنشی لیده گرم بلام زارو بار زارو بار زارو بار قسل دکم قسل دکم اما چون کابره او انسانت چون باورد بیده که تو خوشد دوی تو بلیم یک دکم بسر کرده پیشوه چاو ساک تازی سرم بلام لهمان کاد ده هنده زاریش بجوه ناکم لها مان كات اجداب شريعتك وبرنامكو سكانو هل شو كوتي او رازي نيمة سنفيد باوردكا شرطي يكمي محبّد اويا ان المحب لما يحبه مطيع او ان المحب لمن يحبه مطيع مرزي يكمي خوش ويشتي کوا دلیلی اوه ایمه خوان و پیغمبر من علیه صلاة و خوش بیه دبی جوی رایل یام بین جوی رایل لحموشتی خوش اویستان خواک ایمه درست کردوها خوی دزانی ایمه احتاجی چینا خواک ایمه خلق کردوها خوی دزانی ریباز و جیانی ایمه بسیل قازان جی خوشی دادبی خواک ایمه خلق کردوها هر خوی دا زانی سبرنامه باشه بو ایمه بو اوی او پیرویلی بکیم. امای با زید نیه اشتو بو انسان. با زید نیه انسان. و خواهی گوره سبحانه و تعالی وکو درست کراکانی دنیا نین بشر. شتیه درست کابن و قسطانی مکمون کرتی با زیده لی. نا. الَّذی خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذی قَدَّرَ فَهَدَا. رنمائی امی کردو بو برنامی خوی برنامی چی بو ناردوین؟ او همو پیغمبرانه صلاة و سلامی خوای گوره نسر بی که خوای گوره ناردوین نه چی بو, بو رنمائی ام خلکا بو اوه رنم پی بشان بدن اگر نا احطیعت سی بو تنها بهتابو نایا اگر رنمائی ام پی نبایا اگر رنم بخلق پشان ندابایا اگر خواه لرگای اوان مبستو حکمتی اوان نبایا خلق تی چی راست چيڅولته چيچا که چي خرافه چي حق چي باطله چي كفر چي ايمانه هات دي پیغمبرم و چی بو دعوته پهنګوازله په نه ديني خوای غره بو چی اگر ورن خدنه و رین مایی خلچینبایا منځي كمي خوشوشت دي د ویجرایلي خو پیغمبر بين عليه الصلاه والسلام لو روج لو تماشا صحابه به كن خوشوستان ایمان اساسه ايمان اسمنا على كان من كن دبن دبين دا دغه نه فش صالح افتشالي بنا شکر نه لیم اما زور خلق بکمين وکمي کما کوي وعده کاتن درنه بر خیندن فش مشتفه قران دبي اما مخالفه سنت پیغمبر علیه الصلاه والسلام جنه صحابه ګر رضای خوای ګوریا ان سر بيتن وليه قرآن بيست فيري بي. بس كي? كي فير قرآن بي? صحابة دفرور رزاي خواهي قول ريان نسر بي. كنا نؤت الإيمان قبل القرآن. تيغمبر عليه الصلاة والسلام فير إيماني دكردن او ذا فير قرآني دكردن. ايما او اي فيرينا بن إيمانا اختيار بوين نازانين خواست صفت اي چهي يا. اختيار ما فی خواه گوره نسیر ای مسیح قرآن من نبر کردوه بلا هم بغیری حکمی قرآن از رازینا قرآن من حفظه نناو شنگ دا بلا هم تولی پشتیوانی لظالم و کافر و بیدین و جلکو دیانانیش دا قید اما مخالفه پرورده پیغمبر بو علیه السلاة والسلام پیغمبر علیه السلاة والسلام اوزار ایمانی نناو دلی خلچ روان دوه اوزار فیره قرآنی کردونا که آیتی <أيتي> داده دا بازی ایمان کامل بو آماده بو هموشتی بکنه. بازی امایسا آماده نه هموشتی بکنه بو. لبر او ایمانه کما خلالی تیداده نمز راوه نسس باوه. صحابه دیتا خزمت پیغمبر علیه الصلاة والسلام. دا فرمی ای پیغمبر ایخوه علیه الصلاة والسلام عربیه هشتان ایمانی نهیناوه کافره. دا فرمی چی بلیم؟ بلو بلی اشهدو ان لا اله الا الله. واشهد أن محمد الرسول الله زار هذا فرما اشهد الله لا اله الا الله واشهد أن محمد الرسول الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام ويروندكاتو لا اله الا الله ما في ما فيها يا ماف ما فيها يا, ما فيه يا لا اله الا الله حق لا سخل فيها اويد لا اله الا الله دعواتك الخاله روجق يا مد دعوه دكات الى سيدانوسي. بس بلا إله إلا الله. دفرميته البيغمبر عليه الصلاة والسلام. عمام المسلمان وعلى غزاء وجهاد النبير او الشردكا. شمشير بشمشير دكوير رمح بالربح با دكوير. دفرميته البيغمبر عليه الصلاة والسلام. سنشي إيماني تسفى ده مزرع. أي بغمبر عليه الصلاة والسلام. شون دسم بوبحشت شون دكم ببحشت. نفرمیت ا اوې کوا تو ته دای له ميدانه ما بینې تو او بهشت تنا نا او به چې شور بکې غزاوب کې شور دکاده کوjre شهید دی دسته بهشت او بهشت کې وعدې پیغمبر علي صلوات و سلام ام اس اچ امانه خو په قربانی قرباني بو اسلام نه ایمان خللې ته دا شيطان اگر ایمان نه ند لکان دا به شي خوې کړی خو اخوستي پیغمبر عليه الصلاه والسلام نابي هر دعوابي دبي جي رالي خواو پیغمبري تي دابي عليه الصلاه والسلام ان يكون الله ورسوله احب اليهم مما سواههما روز پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي ايتش لاي وايمانناهنيتن هتاكم خوا ومني لهامو كسقشت نووي لنفسي خوي لما له ثروه و ثماني لديكوا بكم نالي امام عمر رضي الله عنه فرمي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام منتم خوش دوي له حموشته زيادر بس لنفسي خوم نبي يعني النفس خوم له تو خوشتر ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمي اما ایمان نه ده بمن لنفسي خوش خوشتر بي ذ ا امام عمر دعای قراو فرموی یا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام استاکت تم لنفسي خوشم خوشتر دوی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرموی الان کملت ایمانک یا عمر استا ایمانت کامل و او عمره اگر به کولانه دا بروښته با شیطان نه دی ربو کولانه دا برواتن او عمره کوال حق مشهوره عالم باسی د کاثر بچی و ایمانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوای ګوره سبحانه هو تعالی لنفس خوشی خوشت نويس به وکراین بزنین تما شایدل خو ما مكن هریا چیل ایمان پنځه قعده د قصاره جده برئشین کله را ګراینه ولا خطبه چینو بو مالو هریا چیل شونی خو م اندبرئش بتنیا بتنیا خلوا سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زور کز لانی بل ما مسم بستی خلوي طريقة النابابة خلوة البيغمبر عليه الصلاة والسلام باسي ذكا باس دفرمي تنحفت سنة لروجي قيامته خوال جير سيبري عرشي خوال رايان دا قريتن هيت سيبري تريجن سبحان الله اوانا تقعزان زيدا كان يتي لوانا دفرمي البيغمبر عليه الصلاة والسلام رجل ذكر الله خاليا ففاضد عيناه دا فرمی په یاړکا افریټیکا مسلمانې ایمانداریکا به تنیا له شوینه ذکر خوابکا فرمی شي بیت خواره و او بیت خواره د تمشي خوای ګور سبحان الله وتعالى خلو سنتي پیغمبر بو عليه صلوات و سلام یمه له بیر مان کړ دوا هم راجه پیشت من مثلا ساعت سن کاجمیره سن دقیقې سن خلچه سن لحظه سن ساعت بو او خلوه بک خلوا با بگره این امراض عیخو ما مکین آخری چلو ایما ایسا تزارد دکا ایشو کسابد دکا ایوارد افتر تماشای دکاتن با چندی کریوه با چندی فروشتوه چندی قازانزه چندی ضرره چندی لیش بزربوه ونبوه ای بول اگر خوا ایوارد ناکه امخلوه يا. با ایمانه کده بگره و بزانه بزانه وایا بزانه خواه پیغمبر علیه صلاة و السلام لها مجته خوشتر ویست روژه <الروجانا> نه انده ګناه دکې لنفس خود ارزي خود کوات خو پیغمبر علی صلوات و سلام نفس خود خوښ تر نوي و نه بو راس نه کې روژه ګناه او حرام د کوي لبه خاطر من دالکانت لبر خاطر خيزان لمر خاطر کت شو کړد څنګه ګناه اندکې روژه څنګه اندکې کوات راس نه پیغمبر علی صلوات و سلام لمن الکانت خوښ تر نويست اګه خوښ ترت بيست او روجه كان غناح دا كيتصندا و دا كاي وارا خلوي بكثر بقري و بايمانكد بايمانكد ولاي كم روجه خاتك دخوي 5 دقيقه د دقيقه لسر زيغا فيش خوتن مراجعه تشي خوت بكوا بروبو مكتبري ايمان بزانه وضع تشونا بروبو مكتبري اسلام بزانه وضع تشونا بروبو او تحقيقك خوا بيغمبر عليه الصلاه والسلام دا انه بزانه لسحال يداي خلچه واته ده گاتن اما زور دوباره د کموه زور زار تلفون ده کره خلچه واته ایمان تنها بریتی لجه بجه کرده نی چن شعائی رک ماما ستا چون ایمان نیده و نیجنه که چون ایمان او روشه که خزه چان بو نادو منو سره که داخلي شركبوه سبحان الله واحفظ ماكه اما كاغازك واد اليه كابراء داخلي شركبوه انحراف كردوه اللدين هنا حتوان انزام دادا تي خرافة كاريه بلان تنهى بخوي داري مسلمانم لما مستعى تشبرسيو ما مستعى كداريو اهلي مانا ناتاي تكفيري بكي. بخوي واد بخوي داخلي شرك بها انحراف في بها اخر انحراف لوانية العقيدة بيقربة سنة دبيتن لا يخلق بل دين بريتية لسن عملية نيش رجو حد زكاة صرفترة ككردي كواتا داخلي وعزبه لسخواي قورا والعياد بلاده بما تباشته بلابعا قايلة وانية رجعنا سن معصياتي خوفي غنبري دك عليه الصلاة والسلام باسي زمعي باسي او آية تماكر ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون يعني دا صلاة داران لحر شويني هنا ليرول غير ايرا كاتي حكم بشريعة كي محمد ناكن عليه الصلاة والسلام كحكمي بيناكن باب اخوة شامبرين مسلمانين باب ابو بابير شام مسلمان بيتن. با لنا أمتي بأغنبريش بزن عليه الصلاة والسلام با دايكو باوتيشا مسلمان بي قومو قليان مسلمان بي لا إسلام دردتن دردتن ردي أول ما عندها قلت ما قولي ابن عباسي داني الرزايخواي قوريان نتربي كذا فرميتن او كفر أصغرة يعني كفر قورانية بين ملدر گوت من ام حديثه خوي اصلا ضعيف سندهي قلت ما مرسله وكزانان وسرت وكان من باسكرد وهروها منقطعه قلت من اقبل ان صحيح ايش بيتن ايش يشبه بكري بلام لبر او لاصول فقه دا قول الصحابه رزاي خوي يقول يحذ ذات النيا كوات لركت دشتان قلت من اقبل ان صحيح قول الصحابه حذ ذات ولو اوانيها أو بلام افتراض بكي نوايا سيم قوت ما قولي مخالفي خويه ابن عباد رضا يخواه قولي صحابي تري شيا لپش او رضا يخواه قولي نصر بي باسي اودا كان وانيها كواهتا امقصورنا جري قولي امام عمر مانايا اما بوي باسي لكم قلت يا اماما استابا كورتيد در راد جي بزيد کرد وتواود کرد زور طولد ندا حزمان ليا باسي بتي شماسك خلقاني كيوكو جمعي تريش بطم اما عقيديت يعنى منالو قنجو ايه مجلسر اما عقيديته ايه فرده داكان دا او حكوامانه امير المؤمنين دبي جيراليان بكي اسمع وطاعة اللوبوتي اللبوية انهبتن خزمت يعنى بكي اقا نصيحاتي اش اتكردن بصي بطنيا كاز اعقاي لينه بلبن جوي نصيحاتي بكي اما عقيديت خلقاني كيستان لنا ويمولا همولا هنا بچې خلکو منا له مده عددن بو یې په اسلام شته نه باز وکړي ته قول امام عمر مانه ما یا عکس قول ابن عباس کاته قول صحابي مخالفي یقریب نا کوګ بل نه یقری چی ور دغريم د چیر او سور ده فرمي ومن لم يحكم بما انزل الله فالائک هم الكافرون خوشوستان زاره تریش باسم کر د جمعای قلتم الزيات لز... اللي سيصدق كلمي كلمة كفر هاتوا زانايا رحمتي إخواني اللي بسربيتن أمقها عدية كلمي فرمون كلمة كفر لقرآن للسند لحل شيني هاتبه أقر ألف لامي بيوبي يعني معرف بألكفر الكافرون الظالمون الفاسقون دا فرمون أمانا لحل شيني كفر بألف لام هاتبتن أما كافري أكبر يعني لملت دردتن دليل شمال الحديثي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي سباب المسلمي فسوق وقتاله كفر دفرمي قسا قوتن بمسلماني بناحة وحروه عشر كردن لقى مسلمانيش كفرة ام كفرة الفولاني بيدانيها وقتاله كفر ام كفرة بيه لإيمان درناسي زور مسلمانان هي بشردن لقى يكتري شردكان يكتري دكوجن يكتري خلاصدكان هذه أخوة قولنا فرموا إن طائفتاني من المؤمنين اقتتلوا فهذا الشرش تيكي اعتيادية بنام لا يمانيش در ناسم هر الفلان بكفر وابو لناو قرآن وسنة بيهان صلى الله عليه وسلم أما كفري أكبر دو زانا يندفرمون حركات الظالم فاسق الظالمون الفاسقون لناو قرآني هاد مقيد نكلابو بشته يعني بشته شي دي كان مقصد كافره يا يتكلم اي ظالم كلمي فاسق لقران اجره اتبو بشته تشدكرنا بسراوه مقيد نكرهه بمطلق اتبع ده فرمون امام مبستي كافرونه لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وكو ابن ام امام عمر زيد خوي بجولي رابقين بزاين إمام عمر صدريتا أما أوقع أولئي سألون أن أوقع لكي زور ديتوا دفرمي إمام عمر عن مسلم أن مسروقاً قال مسروق تابعيبه ورحمة إخواتي أوريلا سربيه دفرمي قلت لعمر يا أمير المؤمنين دفرمي قلت ما عمر أيته إمام داران أرأيت الرشوة في الحكم من السحود يعني قلت أجل حاكمي قازيه بسيكني الرشوة شتيجي بيه بديه اما حرام الشحت الشحت يعني حرام بابا زين كيف فرموه فرمو. لا ولكن كفر نعم كفرة قازيك بغير حكم خويا قال حكم بكاتر بري والله الرشوه ورغتو اكيسا وادلين امانه ما أم عقيدها واه ضل يقبل الرشوه كيدي حكمك كي لاش دا ب مكافرناي شكي اعتقادي ضلفين يا باشا ردي وجه ديني واعتقادي ضلف هاربيواندي بماش عاديه كوات الرشواه الرشوال لحكم كفرة كفر يعني خاضيه ساداني شتو توده تلاي حكم با قرآن ناكا پاريه چي دادير حكمكت بوده غوري اما كفرة اما حرام نيا بلا شته چه حرامي خورده وكو ربا وكو شته چه تير نا وكو پاريه تيمي نا اما كفرة لإيمان دردسي دفرمي سعودسيه لو تعريف ما له ده كابو اي تيب بقيت اما قلت من كفره ده فرميه انما صحته ان يكون لرجل عند سلطان جاه ومنزله ويكون للاخر ان السلطان حاجة فلا يخذي حاجته حتى يحديه اليه ده زاني صحت معنى يتسيكينة بتحرام دوكز مثلا لايه خازيه ومشكلة يا نبي ايه اخوان حقه او ديكنا حقه خازيه ايشكيلو ناكا ناك حكمك يبقوري نا ده بس ليه ناكاتا كابر مسورو شتشفو بدات اولويده بي ط حرام د اخواتا بسرحكم بحكم اخواي قورداك نك حكمك لا ذاتا ابن مسعود عبد الله كرم مسورو زي اخوايلبي او سانف ابرسام سانث دفرمي دفرمي وقو هل مسروق د جيرته وكنت جالسا الى عبد الله فقال له رجل مسحت الرشا في الحكم دردان اسم لك عبد الله كرم مسورو زي اخواي قوري لسرو يي شهد لي برسي على الرشوتية يعني اوي حاكم ولي دقري تنلو اوي لحاكماتي بارا وردقري رشوت وردقري دا, رشو ور دا, دا فرميتن ذاك كفر ذاك الكفر ذاك الكفر ابن المسهورة زاي خوالي يفرمو اما كفر بابا ما سحو الدنيا حاكم بغير ما انزل الله حكم بك كفرة اي اقا الرشوت وردقري اما شو الكفر اما الرشو او جايسا لنا وخلتشي او برشوة حساب دبي لو ابن مسعورة زاي خواي ليبي سبحان الله لقب زماني اي ما خواي قوله في راسيب ونارد وقصبك هاتي دفرمي دفرمي الرشوة في الحكم كفر وهو بين الناس سحت سبحان الله دفرمي او رشوة حاكم وريد اقرى لنا وخلت بخواي اصل لك الخواي قوله كفرة بس لنا وخلتشي بحرام وصحت حساب كراوة الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا با كفري اعتقاد الجنبي فرزاً حاكمه وثمين باوراً بإسلام هيا لا إله إلا الله محمد رسول الله نيجج داكم رججج داقرم حد ججج داكم زكاة ججج دا دمت شاكز داكم هيا خواس ججج داكم بلا حكم بغير, بغير ما أنزل الله داكا حكم بقراري خوايقه وببرياري خوايقه ورناكا أما ديسان هالكفر با حكم با کفره چی قولیش بی. با کفره چی عمليش بیتن. با کفره چی اعتقادیش بی. هر سیت یعن هر کفره. اما استا ام زماعتهی لیره هنه اعتمال نسقسی ام زانه هنه ده کن. نیگلو انا زانه هنه خوی با زانه دادنه و ایلا اوی حکبی خواه گو را لخلچی بلا بشاری تو بیگوری و اکو قطم جمعیتر زانه نیه. گناحه علي بن حسن الحلبي أما لا يوجد مجموعة خلجة مفتيتي عنه خسام بوداكا سبحان الله، جمعي تلش خوشة ويستان باسم كير علماء السعودي هموانينة، أقاداري أو وهبن إما عندكين، باسي خرافة كان عندكين أوانيكوا بقسي مليك و كان علامة سراطينا بس يتهاكاري اناكن والا للعلم هو است زياتر لچلوپينز عالم رباني جوري سعودي لنا وسنكان ملك عبد الله بيدينم زياتر لچلوپينجان همو كاري جورا جورا همو علي جورا جورا همو ازياتي اندا ده نبر او لو ناكن فتواه كيف او ناذن عالم السلطان كان نينا شيخ بكر بن عبد الله ابو زيد اما اندامي هاي اي كبار علماء بوا اي سنة صدر الوادن عليني بو اكتيريه تماني لشيخ صارتي بالريوه شيخ حمود بن عقل الشعبي قورترين زاناي سعودية طلبين مفتي بيشي سعودية بوا محمد بن ابراهيم اهل الشيخ رحمتي اخوة قوري لتربين صالح عبد الله بن صالح غديان اما قولتني زانا رئيسي مدرسي قضايا علاب ويستعى بلغ لجوله يتردوها لبروك حق دكات رازين نية بوي كفر امريكا وجولكو ديان بين سعودية مقردها بنين لمسلمان بدا صليب لبردكات مبالغ ام بحي رازين نية دعما بس بان همو علماء سعودين بغلطية قيشنا تنكسك اا ام مدخل يو عبيكان وفلان وفسكار ام اي لسقسي ام دروات ام حلبيات حالبيلا لاي اوان فيها يقول ريها دا بزان هاي اكبار العلماء لسعودية كاوان اصادة بي قناعتين بيها اوان سلفينة بزان صدلة تلنساو كابرا اي دو كتابي هاي ام التحذير من فتنة الكفر ياتش اناوي صيحة نذيرة اما داينا ودليه الكفر هاتاي اعتقادي نبي هتا زحودش نبي هتا بدل يجواز لا ايمان نيني تن كه كافر نبي تن حاكم هرسي بكار وقو قوتم زمعي ترس سدل لو صال براز لو تاغود لو حرسي ببا بجي هم بكار ما دام لجوره وبره من ايمانم هي مسلمانم بخوين نلو كافرم تونه تاني حكم كفري لست دربكي اما نارديت يا نبو نز اللزنة دائمة للإفتاء للبحوث العلمية والإفتاء للسعودية فتا... بزاني تسيدة للنزلكة دالي أما فتوى دا ولا سقصح على بيك إستاء لا يأوان عمده قطبة دالي ب... بناه مؤلفه أو على مذهب المرجعة البطعي الباطل داليو مذهبي مرجعية مرجعانة بابا لا يضر مع الإيمان الذنب آخر آن دالين أتو إيمان تينا تسيدكي بكتاز عدد اليما يا. ما كيف يخدج له حركه بك تي هل سو كونتو هل تعقيدتها مشكلانيه ما دام زار يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ام اكثر وانا الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاحلال القلبي وهذا خلاف ما عليه اهل السنه والجماعه من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك بما كفر هوني باعتقادي باقول هي قصدك كده بكافر باعتقادي شو لقدانبي يعني يسايا يحر بسيطة جون بخواه البيغمبر عليه الصلاة والسلام بانجي ده كي مقصد تسيبو بانجي بكي مرين مولا الدل الشاق مزان تسيطه ده باباو كي نعقيده اقراو حديثه جدين نوا كي عليه الصلاة والسلام اسامة غراو رزاي خواهي لبي ام حديثة صحيحة ده فرمي اسامة لا اله الا الله دوها هرشي ليدا كشتي بيان صلى الله عليه الصلاة والسلام فرموه بو البراسي لك لا ترسى عنه ويكد فأنا صلى الله عليه وسلم فرمون أشققت قلبه قزاني. بابا أواء لسريكك تازم بمثال إيمان دار إمامنا ورحمة إخوائي لابعوان دك شرح حجزك هذا فرمون هذا للرجل أسلم للتو اما بوکبره که تزوی تو ایمان در بز او حبی تنوی ایمان پاشانکه بغیر منزل الله حکم بکاتم ذول اکو دیانو تشکف رهی بنام مسلمانان بلی بکاتوا لکه شریعت خوای غوردی جایتی بکاتن ازیتی اهلی ایمانو و داعبا خواز بدات نک فن افای تو هر بلی اشقق تقلب ار تقق د اما کفر ظاهره زاهیره واضحه. اما ای اشتامه باید چه که تازب بیت ایمان. خویشتان عملی نکرد. پیان صلی اللہ صلی چون زانید لتر ساوای کردید. ندبای بی کشی. ندبای بی کشی. هی چیشی لسر نبو نه دار با. اگر حکم شیلس داب مزرعه پیان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اشتامه دا او صلی اللہ علیہ وسلم حدودی خواهی گو رہی زیبا جیدہ کرتا لو کسانا نبو محاباتی ہے برامبر صحابه و خدم و دوست و نه خوی نا برزیارهیز نبو خینی بفیروچوا بوئی لګ لگا نکر اگر نا گام جیدہ کردے گو زلامی کت کشتوه دوی بدکوش بوا کفری عملی ہے اما انا کفری عملی دکن کاکا اما انا کفری عملی دکن کفری اعتقادی بوچی ہے لخالد ومي فتوى دخلت على هؤلاء يعني اواني وك حنبي ملبي اوانا شبهة المرزئة اما فكرين مرزئة في اشتراط الجحود والاستحلال في المكفرات وهذا شرط فاسد اما هز عصلي للشريعة توتما شاكا تغمر عليه الصلاة والسلام اماي او بكر وشوفاتك ربي صلى الله عليه وسلم خركتش زور زكاة الندا شاري لقرنكر ذن؟ باه اوقاته مرتدین مشهوره شری لګر کړ دنیا نه بله خو باندې نه کړ دن بیا جامو کنه ایمان ته او زکات یې نیته گوتی زکات نا کړ گوتی قسم به خواشته چې په څوک تان دابته پیون سافلم انسان نه بو اسلام قسم به خواشته لګر ځکم خو باندې نه کړ دن یې بله هم زم له نو دل ابن تیمیه رحمت ای خوایلې اما ګورې سلفیانه او نکته من بس سلف حساب ناکم ابن تيمية الشيخ الإسلام رحمتي إخوائي قولي لسربيه هل بحكامكان جلنان السيد المفاتي كرت لسرسي لسر حكام لسر وجاة الدين كانت تتار هاتن تتار مغول هاتن شريع لقا مسلمانان كرت فتوى إذا قلت يجيهاد لقا الأوان والزباد أبي كمتان شريع لقا بكان خلق قلت يا نياء اخواانه خلک چيته دا خلک چيته دا, دا, دا اماندار مسلمان به پاره کری بیا هینا بیان وکي استاقه لا ساجل شرط خلک به پاره بگر کتیا نه جه د کاروژي د غريتن د فرويتن غوتيان او نيته د خما کوشر لګانوب کنه ان اماندار مسلمان ابن تيميه رحمتي خواجهوري لسربي باقزکتم بو نقل وکم کا ابن كثير رحمتي إخوائي بلا تفسيركين نقلي ده فرميت إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني سبحان الله أما أهل إيمانة أما أهل التوحيدة أما الرأس تقيني التوحيدة فرمي أقر أمنت أنه قم أقوله كانت مصحفة قرآنك من السلسل يخوهم دان أبو آوة قرتم يكزة اللهم بدن أمبوكوشن ماذا أبلغ الكافراني؟ داذد النادا داذد النادا دا دا دا دا. اعتقادي تي حالي تي أما عملية العملية يعني زحود اوان دلين هتا زحودي نكا كافر نبي زحودي يعني الراتكرت نواع بابا زحودي ايه معناي نيا ايه وفهين لمسلمانو لقنزانو لمنالاني ايه مدكن جحود يقمعناينيه للقران لحديث بيونصو عليه الصلاه والسلام جحود راتكر نوع لو انايه كابره هر ايماني بالقران وسنه النبي رتبك او حكم في أما اما زاحده لو انايه ايماني بي هبيتن بلان شتي تشي بريلو باشتره هسه زورك سيوادن لت مسلمانه نجهل ده كروش ده غيماني بالقران وسنه تشيها بلان حكم اوروبا في باشره رس عفره اي وهل او هر كفر وك او لوانه خالی سیم جو حود دا زانی چون بی باور ری پی هبیتن نلی اویش باشتنه بنام بری اوه بلی چسته وکو حکمی خواه پی غمبر حالی ساتران کافر دبي بی اما شف زحیده کافره شوارم لوانه باور ری پی هبیتن زحیده جنبی یعنی نلی امرتی نکاته بنام دا زانی چی دکاتن حکمه چی دکاتن حکمه چی دکاله او تنفیز دکا او شر کافره فرقی دعوانه پرلمانه شوانه تردانه شو باجرونه بگرنجه؟ ام زحوده هر معنى اوانیه لنا او دلی قناعاتی پیه نبی تو تشریعه چی دانه؟ قانونه چی دانه؟ بغیر قانونی خواهی گوره ای که واته تو بری باور تو بکنه چون باورد بکنه چون باورد بکنه خرآن و سنته عادي اوه بودانه ام قانونه ام نظامت بودانه ام دستورت دا بودس دانه اگر نه خوتو اگر این مندر و دایپلای ییقول سمعنا سر بسر ساو دستور و الله حمو دولت اسلامی دوی چوی قران و سنت پیغمبر علیه الصلاه و السلام یچید اطلاق قازی بر اخوا پیغمبر علیه الصلاه و السلام او کتاب دروینی دستور دروینی ماده اونده فقره اونده اوه بو بخینی او, او بل بحق او بابا ما کفر درچونه لدین ما ارتداد هلق رانه و فهمه لاکمن تناب دا نبي عليه الصلاه والسلام لو نحفظ بقاتنا جحودها الاوليه او فيرو لقدش لك لاكن يا ربي خويلد دفار اينولو خات نوازان كان وصفتو فيروز كان بعفو خد عفوا ما بكاي برحمي خد رحمن ما بكاي ديني ايمان ما سلامت بكاي لا دين ديني ودنيا يا قيام درز كارما امكي يا ربي خد يا عفوم امكي رحمان بيبيكي خليني اعرفي خد بس قلناه تعاون من دابيني يا ربي خد يا مان بديت بو او ديني كي خد ديني كي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بو شيوي داب زيوب او بختراب قايدين خواه ترسو لرزو اوی كوام تاعی دنیا و خوش اویستی لا ناو دلمان هموی در بینی همو لپیناو خود خواه گورا خوش اویستی خود و پیغمبر علیه صلاة و سلام داخلی اون دبقی بغیری اوهی چی ترته دا نبی یا ارحم الراحمین وببر شفاعتي في ما بيعه عليه الصلاه والسلام خا دينك في سبيل تبخل شراب غاينين حاكم عادل ما نوب مسلمان و ايمان دار من كذب وخو عليه الصلاه والسلام حكم بحق بيغمبر بك عليه الصلاه والسلام ان في ذلك الذي ذكر له له قلب او القى السمع وهو الشاهد وفي ناكرة حسنة وقنا عذاب النار آمين, آمين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيق والعقصان ولا ثقة إلا بالله عليه التوكلت وإليه أنيب الحمد لله الذي هدان لهذاما كنا لنهتدي لولاً هدان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجن أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة العاصية الغافلة اولا بتقوى الله وطاعته ولزوم اوامره وكثرة مقافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصيه الله تبارك وتعالى في جوفكم وفي الخلق أجمعين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خوشوستان جمعيه رباس اومكر غتم حديث ابي پیغمبر عليه الصلاه والسلام كذا فرمي لا دجي انهر مدرس محمس له او حكمه نتان نيجبكن ما اقاموا فيكم الصلاه قلت ما ملا قر نيجي ني لا قر جيبا دي ذاكرني احكام اخواي غورو عليه الصلاه والسلام خرجت تلفوني اك رخناه ان قلت بل استاش وعدله دليلي شامل للقران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام في غمر عليه الصلاة والسلام والسلام أمرت أن أخاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فرموتي أمر في كرايا شر لك خلتك حتى دلين لا إله إلا الله محمد رسول الله دعي نفسك ودعي زكاة ددا باشا لا تنسى لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد أساسا لا نفسك نفسك أساسا ميز اساس نيه وکد او جارج دي نه مو جمعې تريښ منافق شو او روش پينز فرزه نه پښې غمبر علي صلي الله عليه وسلم نه نه ځان بابا نه ځان ذکر نهز منافق بن که اوس حاصلم اياتي بو ده د افزي خوا وحي بو ده نه دي فرموي مو منافق دو او نه ځک او اورب دا ولدو او نه ځو ذکر باکم ميز اساس نيه امه حديث آيب. خوا نه فرمي وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله كافر كين يوازيان لدينين؟ اقل امسي صفتي يا نبي، اخوة اوها بعضك دي دفر من فانتابوا اقل توبة بكان نواج بكان دعاء زكاة بدا يعني زانان تفسيركان داني اي تابوا من الشرك والكفري يعني يوازن الشرك كفر بنا توحيد أساسا، نواج أساس نية رجوع أساس څوک چې نه دايره اسلام ته پېتودا نکري ته منافق او رازگويا بلم توحيده که اساسه که حكم به حكم خوي گورک من دي ناسمه او اماندار به نقصاني شي به اعماله کان نه جوړو جو لو اني که خوي گورل سرې فرس کړ دوا مادم حكم وکړه چې دليل اويا ايماني بوحمه هيا هرها زورت له فندک دلين ما مستا غيبتي امزاناي کړ خاهدات او منهم ولا تشبدات كش المعصوم نيه بلاب من غيبته نکرد و بازکردنی حق و حق اما غیبت نه خوش است اگر اما غیبت بی اسد شخصه تا بود کم امامت شفیدل اما خلیاء اساليره موبایل تزیک روا وخسکانی مشهور عالم جي لرا دغری له شرق و غرب دنیا امام اعظم ابي حنيفه دريت حسبوا فشاه اندله با احمد كرهنبل امام اهل السنه والجماعه خصيبه امام نووي رحمه اخي غوريان السربي اي امسي فيدرن با نظر وال مبتدع يعني بدعه فينا ذات اخوان من دفاع لما نبكن فيدوتري غيبت من هزار سال اكتعته عبادته علم بخشبنا امام نووي 50 سنه ل 80 باش او همو علمي يستغيشتون الزور بايلره امامي نووية برو امام احمد برو تماشا مسابقام كهارتفار مساب كقصده هنوها مقصد امامي نووي دهنوها توب امامي نووي بري بري, بري. ضال, ضال ضال ضال معقولة اما اما اما عقيدة اتقوها اما ايك قصد با بيوتشا كان دالين سيد قطب رحمتي اقوائي لبي شهيد نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احده جياني خويله بيناه قرآن و سنتي بيناه صلى تفسیری عليه وسلم حتا قرآني كردوه حتى إصلاك هزاري عاوه وكو مدخنكو بتوناتوانن كلمه وكو دابنين. عمزانا بريزا. عمزانا بريزا. او دابنين امزانا بريزا امزانا بريزا پيج او اي اعدامي بكن لصالي شستو حوت پيج او اي اعدامي بكن زمان عبد ملعون پيج او اعدامي بكن يش يتشوبه لايكا غزيكي بوبرد لقا قلمي قوتي دو كلمه بن وسلسل ايره دو من غلطهم فشي دا ولي بردون دکم بس اون د عفو دکاز مال عبد الناصر ملعون فرموي رحمتي اخوای گورل لسرب اخ اما ایوانا قسام په بلن تقوه است اهم حركات و جماعات اوانی دعوی الدين او دی قران او سنت دکنهم له تغص او پرورته لفي ظلاله لقسم او زلستر شود د نشتولا هم تنبه اون فرموي توجر جلي کوته کا ورا اوينه نه راکي زمان عبد الله السري زور نزال و نفامي من لا سر لا اله الا الله و امرها توا بلا اله الا الله بپنځنوسي و بو قلم اسادتيب امته غوتو زالمو بيدينه تنازل وکمو دوالي بردمه قام اما پياو برديانه بر پتي سيداره لا اله الا الله اما بودرمه تخليت خسي اسمن تام له ما نه هو خسي بمندله بابا قصيب مجاهدان داله، اصلا لو زمان خلج مجاهده، اوارب ومالو شروط وشامان مجاهده، ديني لپنا خواهق ورحنده چهار رشدينه، منهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو التبديله، اگر اوان نبونا اسعو طاغوتا او الشيطان او امریکا، چي با امدك اگر امزها دنبا، اگر هم مجاهدان زماعات اواني كواب ودين خواهق ورح اوض دنبا، اصلا چه ده بقصبوان مدخله غير اواني لقاوي أستاذ لنا مجاهدا الفرقة الضالة يعني اما نقمرابون تخوى اما نقمرابون تخوى اما نقمر عليه الصلاة والسلام دفرمي لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق تخوى اذا رأيه قيامتك تشينك لامتي من قروبك دمينيت الجهاد لكي ناوخواي قولا تخوى اخوى انا ابني امن بغيبتي بغيبت بومبي اخوى انا ابني امن بغيبت بومبي اخوى كشفي بكم اما غيبتها بکو گوتشم زور زانای چاکیا شعودیا وغانیا زاره تریجوستم ایستا جوادالیم زانای چاکیا باز امچنکسا آوان کردوا اما تناا زیبا جی کردنی پیلانی امریکایا بملک عبدالله انگوتو او اجلر ری اوانا دینکا افرشتوا علمکا فتوه دا دنبو سلطان چیانتوی بلی او زیبا جی دا کن بلی خوش اوستان زور شتیشه ایستا اما هموی هنو ما هوي فتاوى زنا السعودي سعودي فتاوى شيخ عبد الرزاق عفيفيه اما اننا هيئه اكبار العلماء ظل كفر او حكم بغير ما انزل الله اجبكات فتاوى مفتي سعوديه ابتدى جورهتين زنا للتاريخ السعودي شيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمات اخوي لي بمرضوعه نعلمك هي رساله في تحتيم القوانين الوضعيه عم بااشکر د نه من سکيتي بوشت اندرم لرم کړ دوا د فكل من شارك في وضع القوانين الوضعية او حكم بها فهو كافر كفرا اكبر مخرجا من ملته الاسلام وان اتى باركان الاسلام الخمسه وغيرها د فرميه هر چوبز د اړيب کله دنن قانون تشريع بغیر قانون خوای ګوره او حكم بها، أو حكم بها، وما هو حقوقها، فرمي أو كافر، لمن لدردت لد سيطن، بحر بها الفرزة إسلامية جابت غير وغير آنية جابت سيطن. وما همو يتيده، فزنبر، أوه، كاتك دور ودريج نبيتن، به علماء سعودية وعننا لا علماء سعودية زيادراكانيان ساكاكانيان لقال اوان وكو قتم إثاموي لسجن دانالين تعذيب دادرين عزياد دادرين بلان تنازلين نكردوا امسا انكسبة دنيا يخويان دنيا يخويان قيامة يخويان بون دنيا يفروشتوا في, في سبيل اوان وكو قتم من باع آخرته بالدنيا غيره في سبيل ملك وآنا بو بابا رو بالآواء دا كانوا او عكيدا بروكو سنة وقالتشي بلاو دا اگر اگل او بأو حاكمانه ما انزل الله كافر نبنه ايما موقف محلوه اثمان برانبريا النبي بران دابن شنو هزنكينو مسلمانو ايمان داربن كوات الدينية شئ عصان وخوش و بمشكلة شئ لأزيت وعزاده بيتن ورامس قوته دلد دين هر اوانده بيه هر شو روزه ساله تلویزیون ستا لا يتكن جاتن لیدبی د شت دین او خوا شکایتی وقران فی غرس صلی الله علیه ذكر د دین او فیوندینه ما بین عبد خواجوره ل ما بین عبد خواجوره ځاکس علاقه بویدانیه اگر هر اوند با فیواصل صلی الله او هم ازيته او هم فیواصل ځاکه او هم امام بریزه او هم علما هم او هم او هم او هم ازيته جهد ازاره او لو وصلک اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤينات والمسلمين والمسلمات على حياء منهم الأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمير الهود والتغاة والبغاة وشائر المسيدين الذين يسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عود دنبنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم آمن في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا الذين يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين اللهم انسور جاهدين في مشاريخ الأرض ومغاربها على أدائك وأدائنا يا رب العالمين يا ربي خدها لدى بارين وبنا وزوانا كانوا استفتتك بيروزا كانت بإسم الأعظم خدها لدى بارين وبراني رحمة ماللوب باريني يا رب خد أبارانو عن الوباريني يا رب خد أبارانو عن اللهم أسقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أخذنا اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجوع والجهد والضنك ما لا نشكؤ إليك اللهم أنبذ لنا الزرعا وادر لنا الزرعا اللهم أنزل علينا من بركات السماء اللهم أخرج لنا من بركات الأرض اللهم أخذنا اللهم أخذنا الل تقبل منا اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانه وجنه ونعيمه اللهم اغفر لنا وارحمنا وان تقبل الرحيمين و صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه أجمعين اقيم الصلاه